بسم الله الرحمن الرحيم هل أتا على الإنسان حيل من الدهر لم يكن شيئا مذكورا İnna halakna'l insane min nutfatin amshajin ibtelihi fecealnahu semi'an إن innahdeynahu's sabeela in 119. ورأتنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا 110. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها بِهَا 111. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا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 لا يرون فيها شمسا ولا ذمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا 124. قوارير من فضة قدروها تقديرا 125. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا 126. عينا فيها تسمى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 عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورٌ إِنَّنَا نَحْنُ نَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطْعِمْ مِنْهُمْ أَثِمًا أَوْ كَفُورًا وَافْقُرْ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ غَائِلَ أُولَٰئِ يُحِبُّونَ الْعَادِلَةَ وَيَذَرُونَ وِرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا آمثالَهُمْ تَبدِيلا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلا وَمَا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما 113. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما